لو تلحظي عينك سبي تزلزلو ذا سليل الفقر وانا انت خيب ظني صار بلا تان وتعفريد من نخفي مكسور متېفو او د فرې په dola radu lijuwa nadeto radu la ادخل في الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضيت عالي عجلي وخريت يا حامي الحمى مغشيش علي رد لي الطاق ولا اختشى منك ولا هام ادخل في الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضة تعالي عجلي خرّت يا حامل حمى مغشي علي مغلي الطاغ ولا منك ولا ها وضت ركيني مرت عيوني وخرجنيني صدريني